وهو أن يقال ل لا لبيك ل ا سعديك وهو محل الخوف واذا لم يكن على الحال الحسن الذي يدخل به على ربه يمكن ان يقال له ذلك وهم خائفون فعلا من ان يقال لهم ذلك هم ماذا فعلوا لله تعالى او لانفسهم حتى يقال لهم لبيك وسعديك وانما هم خائفون حذرون ان يقال لهم لا لبيك ولا سعديك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 يذكره بقيام الناس ل ل ه تعالى للحشر والوقوف بين يديه يذكره بذلك أ ن يقوم الناس لله تعالى في ا ل آ خ ر ة دعاهم فلبوه وجاوه وقاموا ش ع ز ا غبرا غرلا كما ولدتهم أ م ا ت ه م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 ليكون حجه سببا في أ ن يكون له ذلك الحال عند الله تعالى